فَسِيحُوا فِي الأرض أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ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 إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ وَأُولَئِكَ هُمُ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 مَأْثَمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهد غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم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 قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ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 وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قاتل قاتلوا الذين لا يقمنون بالله ولا باليوم الآخر 2. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 3. ولا, ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 4. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون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 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَأِبَّادًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ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 Ziyadatun fiil kufri Yudallu bihi lathine kferu Yuhilunahu عama Woyuharimunahu عama Liyuاطi'u عidda maa hrma Allah Fiuhilu maa hrma Allah Ziyin lهم sūūū a'malihim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 لَْ خََج فِيكُم مَّا زَادُكُمْ إِللاا خَبَلَ وَلَ أَوضَعوا خِلَ لَكُمْ يبَغونَكُمْ الْ الفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَّعونَ لَهُم واللَّهُ عَليمُم بِالظَّالِمِ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ذَلِيلًا وَلَا تَفْتِنِ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا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 وَنَحْنُ ن تَرَبَّسُ بكُمْ أَ يصبَكُم الللههُ بعَذَابِ مِنْ عذِهِ أَوْ بِأَدينينَ فَتَرََّّسُ إِ مَعَكُم مُتَرَبّسُون قْآافِقُ طَوْعًَا أَو كَرهَ اللَ يتَقَلَ مِنكُم إكُمْ كُ تُمْ قَوْمَ وَمَا مَنَعَهُم أَن تُقبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِللاا أََّهُ كَفَرُ بِلهِ وَبَِرسُولِهِ وَلَا يَأتُونَ الصَّلَةَ إِللا وَهُم كُسَلَ وَلَا يُ فِقُونَ إِللاا وَهُْ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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَغْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا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 يَحْلِفُونَ يحلفون بالله ما قالوا 2. ولقد قالوا كلمة الكفر 3. وكفروا بعد إسلامهم 4. وهموا بما لم ينالوا 5. وما نقموا 6. إلا أن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 فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَن وأن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 فَلَْْبحَكُ قَللَ وَالْيَبَكُ َكثيرًا جَزَاء أَنْ بِمَا كَوا يَكسِبُ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 وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 سََحْلِفونَ بِلههِ لَكُم إذ قلَبَةُم إلَيهِم للتُعَْرِضُوا عَنهُم فَأَرِضُوا عَنْهُ إهُ رِجَسُ وَمَأوَهُم جَهَن مُجَزَ أَن بِمَا كانَوا يَكْسِبون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 إن الله غفور رحيم واستابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وَعددَّ لَهُم جََّاتِ تَجرْ ت تحتهأَنهَار خَالدينِينَ فيِيهَا أَبدَا ذَلِكَ الفَووزُ العظيم.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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وَآخَر نَعَتَّرَفُ بِذُنوا بِهِمْ خَلَقُوا عمللَ صَالِحَو وَآخَرَسَّ أَدْ عَسَ اللَّهُأَ يَتُ بَعَلَيهِم إِن نَب اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم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 وَقُل عمَّلُوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَمُؤْمنِنونَ وَسَةُ رَدّونَ إِلَى عَمِ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيُونَبِّئُكُم بِمَاكُ تُ تَععمللُون وَآخَرونَ مُرْرجَونَ لِأَمرِ اللهَّهِ إَّا يُعَِّبهُم وَإَِّا يَتوبُ عَلَيْهم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 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْرِينَ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 Inna Allah šterā min al-mu'mininina anfusahum wa amwālahum bianna l'homu l'jennah yukātlun fi sabyil illah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 ولي قربا من بعد ما تبين لهم انهم الجحيم وَمَا كَانَاسْتِغْفَارُ إِبَرَاهِي مَ لِأَبِيهِ إِلاا عََّ وَعدَةٍ وَعددَهَا إَِّهُ فَلََّا تَبَيَّّنَ لَهُ أََّهُ عَدُ للِلهِ تَبَرَّّاءَ مِنْ إَِّ إبَرَهِي مَلَ أََّهُ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 مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَبِعُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ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 اَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَبَعَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَحْنَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئَ يَغِيظُ الْكُفَّارَ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 فَلَ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرقَةِم مِنهُمْ طَائِفَةُ لتَثَقَّهُ فِي الدّينِ وَلذِروا قَوْمَهُم وَلذِرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعُ إلَيْهِمْ عََّهُم يَحذَرُون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 قَدجكُمْ رَسُول مِ أَم فُسكُم ععَزيزٌ عَلَْهِ مَا عَنُِّم حَريِيخُدْن عَلَكُم بالِالمُؤمنِنينَ رَأوفُ الرَّحي فَإِن تَوََّو فَكُ